إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا منذل له ومن يهدي الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله ورسوله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 مع الكتاب الآخر من كتاب الفقه كتاب البيوع ومع العقاب وسنبدأ بالعقاب الكلام على الجملة في اللغة العربية جملتان جملة اسمية وجملة فعلية جملة اسمية وجملة فعلية ولها أركان والجملة الاسمية تتركب من اسمين الإسمان هما المبتدأ والخبر جملة الإسمية تتركب من إسمين معرفتين الإسمان هما المبتدأ والخبر وهذه تكملة للمرفوعات فقد قلنا المرفوعات سب المرفوعات المفعول به ونائبه المرفوعات ها لا ابدأها الفاعل ونائبه والمبتدأ او قل ان المبتدا طبعا الجمله الاسميه مقدم الفاعل المبتدا وخبر والفاعل ونائبه اسم كان وخبر ان وايش والتوابع والتوابع والتوابع طيب هو المسند اليه المبتدا هو الاسم المسند اليه وهو دائما مرفوع المبتدا هو المسند اليه وهو دائما مرفوع مرفوع وهو على أقسام ثلاثة الأول يأتي صريحة يأتي المبتدع صريحة يعني تقول الصادق محترم فالصادق فاعل مرفوع خطأ الصادق مبتدع الصادق محترم فالصادق مبتدع والمبتدع دائما مرفوع بالضم فالصادق مبتدع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الشمس مشرقة الشمس مبتدأ مرفوعه علامة رفعه الدم الظاهرة على آخره القمر مستدير أو قول القمر منير فالقمر ما تقول به مبتدأ نعم محمد نبينا طب وعد يعرف بس الجملة هذه محمد نبينا وين الأيدي محمد نبينا ما فيه لا حول ولا قاتل بالله ها لا الأصل لا مبتدى الأصل في, المو... في التقديم المبتدى هذا الأصل ليس يما هو المعارف طبعا الأعلام فالأصل هو طب عاربوها طيب محمد نبينا فيش ما أنا قلت ده العقاب أحمد السلام دون أي تلقين هات منصوب ها مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهر على اخره نبي خبر ها شيخ ما اللي جايبه من الله هو أنت نبي الإسلام أنت أمة الإسلام <تصفيق> ما تقول نبيه مضاف وأنها مضاف إليه وانتهى النظر إيش فيها الإشكال هذا نعم طيب الكعبة قبلتنا الكعبة مبتدى هذا القسم الأول يكون صريحا أيضا يأتي ضمير ضمير رفض المنفصل كأن تقول أنت أمين فالمبتدى أنت أو يقول هو كريم أو تقول هي مؤمنة أنت صادقة فكل ذلك ابتداء المبتدأ ضمير منفصل طب اعرض أنت أو أنت صادقة أنت صادقة الرجل هيسقطكم ممكن تختبرهم كلهم شيخ هترصبهم في اللغة العربية يقوم طلبة العلم تتهاون في هذا الباب وهذا استقامة اللسان كالمرح في, في الطعام هات بس فين بقى فين الرفع يا مبني على الكسر مبني على الكسر في محل رفع ملتدى طيب انتي صادقة خبر طيب دمير رفع منفصل وايضا يأتي كمصدر مؤول كمصدر مؤول كقول الله تعالى وانت صوموا خير لكم يعني صيامكم خير لكم والخبر هو المسند إذا كان مبتدأ هو المسند إليه فالخبر هو المسند وهو مرفوع أيضا دائما وهو يطابق المبتدأ في الإفراد التسنية والتذكير والتأنيف الخبر مع المبتدأ قطوة بقطوة ولذلك هم قالوا بالنسبة للجملة الإسرائية إذا جاء المبتدأ لابد أن تبحث عن عن خبره وهذا الخبر يوافق ويطابق المبتدأ في التذكير والتأنيف والإفراد والجمع والخبر اسبر بقى يا شيخ الله أكلمك قلت ما... إبا تسمع عشان ما ننقطعش الحالة الثالثة مصدر مؤول وأنت صومه خير لكم حتى أنت ما سمعت قلنا صيامكم خير لكم تجيب والخبر إما يأتي مفرد كأن تقول الحق منتصر أو يأتي جملة أو يأتي شيء بجملة كأن تقول الأمر لله الأمر لله العمر مبتدأ ولله شبه جملة الجار والمجروف في محل رف خبر فيأتي شبه جملة ويأتي جملة أيضا كأن تقول الظلم عاقبته وخيمة الظلم عاقبته وخيمة أين الخبر هنا ها هي الجملة نسمين عاقبته أحسنت طيب عندنا مباحث تتعلق بالمبتدأ والخبر ألا وهي وجوب تقديم المبتدأ الأصل ان يبقى الامر على ما هو عليه تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ويجوز تقديم الخبر على المبتدأ كما سنبيت لكن في حالات يجب فيها تقديم المبتدأ يعني يجب ان يكون الامر على الاصل دون ان انتقل من الاصل وهناك حالات يجب فيها ان نقدم الخبر على المبتدأ اما الحالات التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر فيه في مواضع أربعة. أن يكون الموضوع الاول ان يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة ولا قرينة تبين المبتدأ من الخبر نقول لابد للأصل يكون المبتدأ هو المقدم كما قلنا ضرب موسى عيسى فنحن هنا الآن حتى نأتي بالأعراب الصحيح نقول عيسى موسى هو الفعل هذا هو الأصل فهنا نقول وجوب التقديم عندما لا نأتي بقرينة أو لا نجد بقرينة تبين لنا المبتدأ من الخبر إذا كان المبتدأ معرفة والخبر كذلك معرفة كان تقول مثلا محمد أخوك فأنت لابد أن تقول وجوبا أن محمد هنا لابد أن تكون مبتدأ لأنه ما من oùبل تكون هي المبتدأ محمد أخوك فمعرفة الأول والثاني معرفة والخبر معرفة فنقول وجوبا يكون محمد هو المبتدأ وكما قال الشعر بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباد ممكن واحد يفسر البيت ده ها, ها بنونا بنو ابناء وبناتنا, وبناتنا بنوهن بنو الرجال الاباد بنونا بنو ابنائنا وَبَنَاتِنَا بَنُوهُنَّا أَبْنَاءِ الرِّجَالِ الْأَبَاعِثِ ثاني بَنُونا ما فيهاش صعوبة ولا اي شيء ده حتى العوام يعرفونا بَنُونا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتِنَا بَنُوهُنَّا أَبْنَاءِ الرِّجَالِ الْأَبَاعِثِ نشوف سهرك او استاذه بيفر من الطلب كثيرا وجاي في الاعقاب وحيجيب فضل يعني انت جد الآن انت جد طيب نعم على الإنسان الشاعر نعم هم أحفاد لمن للآخرين الأباعد هؤلاء طيب فهذه أيضا لابد أن نقول أنهم بنونة هو إيش بنونة هو المبتدأ لابد أن نصدر باب به فيكون المبتدأ حالة سنة يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر خوف اللبس خوف اللبس من يكون المبتدأ التباس المبتدا بالفعل بان يكون الخبر للمبتدا جمله فعليه فعلها رافع لضمير مستتر يعود الى المبتدا كان تقول محمد حضر حضر هنا الجمله هذه هذه خبر يعني حضر هو وهو عائد على المبتدأ على محمد فلابد أن نقول وجوبا أن محمد هو الذي يكون المبتدأ حضر محمد أو جاء محمد أو أكل محمد كل ذلك لا تصح أن نتكلم بأن نقول هذه جملة اسمية جملة فعلية لكن نقول محمد أكل محمد حضر محمد أتى فنقول وجوبا محمد أن يكون مبتدأ الحالة الثالثة أن يكون الخبر محصورا في أسلوب حصر نفي أو إثبات أو بإنما فيكون وجوبا تقديم المبتدأ في هذه الحالة كأن تقول وما محمد إلا رسول فلا بد أن تقول محمدنا هنا وجوبا أن يكون مبتدأ لماذا؟ لأن الخبر محصول وأيضا كقول قول الله جل في علاه إن هو إلا وحي يوحى فوحي الثانية هذه خبر وهو تكون هو المبتدأ ايضا قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين للفقراء ايضا الخبر فيكون الصدقات وجوبا والمبتدأ مقدم كما قال الله تعالى ايضا انما البيع مث الربا ان هذا الا اساطير الاولين وين المبتدأ هنا هذا وجوبا لما لان الخبر من هذا الا ما قلنا في اصلا عشان تاتي بها انت عنه انت فيكون هذا اساطير الاوليه فيكون فيكون اصاله المبتدا وجوبا مقدم بحال الرابعة التي يجب فيها تقديم المبتدا وتصديره على الاثاره ان كان يستحق الصداره ايش اللي يستحق الصداره يا استاذه ها ادوات الاستفهام كلها تستحق الصداره كان تقول من يقوم أقم مع أو تقول كم كتب قرأت فكم هنا هي المبتدا وأيضا يقم من من يقوم من هي المبتدا قول الله تعالى من شرطيه صح, صح لا ليست الشرطيه لا لا لا, لا, لا من يقوم اقوم ما ها من يقوم من اسم وصول الذي يقوم اقوم معه ولو قلنا اسم موصول الجملة التي بعده ايش جملة صلة فهو نعم لحظة, لحظة لحظة حتى لو قلنا ان من يقوم اقوم معه تأتي تأتي على الابتداء ايضا ليش يعني ال الذي يقوم أقوم معه ذا المعنى فهنا نعم على أنها على المعنى فعلى المعنى نقول لها ابتداء على المعنى نعم قول الله تعالى أيهم يكثل طريق وقول الله جل في علاه علا وللآخرة خير لك من الأولى نعم وأيضا قول الله تعالى ليوصف وأخوه أحب إلى أبينا منا وقول الله تعالى والعذاب الآخرة اكبر لمقص الله أكبر هذه هي المواضع الأربعة التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر أما العكس المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ فيها أيضا مواضع أربعة منها أولا أن يكون الأصل في الخبر أنه من أسماء الصدارة كأسماء الاستفهام كأن تقول أين بيتك أين بيتك فأين هنا خبر لأن أنت المبتدأ أجب إيش الإجابة بيتي في الأسكندلية مثلا فأين بيتك أين هنا هو الخبر ويجب تقديمه على المبتدأ لأنه من الأسماء من أسماء التي لها الصدار وأن يكون محصورا أيضا في المبتدأ ما ناجح إلا المجد ما ناجح إلا المجد والأصل المجد ناجح فإذا حصر فيه فنقول لابد من تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون المبتدأ نكرة والأصل أن المبتدأ لا يمكن في العربية أن تبتدأ بناكرة إلا لمسوغات إلا, إلا دي استثنائية الأصل العام أنه لا يبتدأ بناكرة بحال من الأحوال تعرف المسوغات أحمد ستة ستة ولا سبعة فأنا وقيم في السابع مهم تو خليه يأتينا بس نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو عمتا سيأتي إن شاء الله ال الأصل ألا تبتدئ بنكرة لكن إذا, إذا قلنا بأن المبتدأ نكرة يجب هنا تقديم الخبر عليه لأن الأصقف العربية عدم الابتداء بالنكرة فقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وإن المبتدأ هنا حياة يا اخره لما لانها نكره لانها نكره أيضاً ان تقول لرجل بعد ما اعجبت باخلاقياته الساميه لديك خلق رفيع لديك خلق رفيع فرفيع رفيع صفه لايش لمبتدا ايش هو المبتدا خلق. خلق الخلق هو المبتدا وجب تقديم الخبر لديك لما شبه جمله وايضا الخبر المبتدا ناكية الموضع الأخير الذي يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر أن يكون للمبتدأ ضمير يعود على الخبر فوجوباً لابد أن نقدم الخبر لماذا؟ لأن هذا لا الضمير سيعود, سيعود على متأخر لا لابد أن يكون عائد على متقدم تقول الله تعالى أم على قلوب أقفلها؟ فهنا عيد على إيش على القلوب وهذه القلوب إليها الخبر أم على قلوب إليها الخبر فواجب تقديمها لأن المبتدأ فيه الضمير الذي يعود على الخبر فواجب هنا تقديم الخبر على المبتدأ يبقى لنا بالنسبة للمبتدأ والخبر فبحثان منهما المسوّغات التي يبتدأ بها بالناكرة ثم نسخل بعد ذلك على اسم كانت وخبر إنا حتى ننتهي من المرفوعات